غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جندات تجذي من تحت الأنهار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 الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم وذيقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين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 ليشهدوا منافع لهم ويذكوا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأضعهموا الفائس الفقير ثم ليقضوا تبثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه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 الأنعام. فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير أذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأضعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحمها ولا ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وب شر